بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم علي وصحبه وسلم لما بعد خرج الصحابي ابو الرحمن الله في سياق ذكر ادله المحبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه من كننا فيه ودد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أخرجه أي لخدي مسلم من حديث أنث رضي الله عنه وحديث ذل على أن لإيمان حلاوة وأنه يذوقها من أحب الله عز وجل وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم ممة وهما ومن يحب في الله سبحانه وتعالى وهذا فرع على على حب الله عز وجل ان تحب من يحبه الله وتبغض ما يغضبه الله ولذلك فكرهيه الكفر هي فرع ايضا على محبه الله عز وجل فمن احب الله عز وجل فلا بد ان يكره ما يكرهه سبحانه واشد ما يكرهه الله عز وجل الكفر فلذلك الكفر مؤلم عند المؤمن بغيض كره ككرهيته للنار اذا القى فيها الانتباه وفيهما اي في البخاري ومسلم عنه وان ابي هريره رضي الله عنه ان عن انا وانا جريرا قد الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين لا يؤمن الايمان الواجب هذا نفي الايمان الواجب ودل ذلك على ورود تقديم حب النبي صلى الله عليه وسلم على الولد والوالد وعلى النبي اجمعين ذلك لان الله عز وجل انعم بالرسول صلى الله عليه وسلم علينا اعظم النعم ومن خلاله وصل الينا الهدى والدين صلى الله عليه واله وسلم وجزاه عن امته خير الجزاء وفي كتاب الحجه بسنده الصحيح عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما راتبه هذا حديث يعني توقعه فيها في ضعف ولكن معناه ثابت من الاحاديث الماضيه ومن قوله تبارك وتعالى فلا يربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما فلابد من القبول والتسليم بل لابد من محبه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فحب الجهاد في سبيل الله فرض كما بينه الله عز وجل في غدابه وكراهيته نفاق فكما قال عز وجل قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم قل ان كان اباؤكم واباؤكم قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم ومصيرتكم واموال نقترفتمها وتجاره تخشون كتابها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ينهي الله امره اذا كان هذا في الجهاد فما هو طاعته عند الله عز وجل كالصلاه والصيام والزكاه والحج التي هي اركان الدين التي هي اركان الاسلام اعظم اجل ان يكون سما محبا لهذه العبادات محبا لكل ما اوجبه الله سبحانه وتعالى وما شرعه عز وجل هذا كله تابع لحب الله لا يؤمن الانسان حتى يكون محبا لهذه الامور حتى لو عصى الله عز وجل وتركها فهو يحب ان يفعلها ويرى نفسه بخسره مات تظلم نفسه اذا تركها ويشعر بذلك وهذا هو الايمان الواجب الذي لا يعني لابد للمؤمن ان يتعالى تحصيله واما اذا زال بالكليه حب الله من القلب يزول اصل الايمان واذا ابغض الانسان تنو شيئا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فذلك اولى بذوال اصل الايمان اذا ابغضه وهو يعلم انه جاء به عليه الصلاه والسلام يقول وذلك الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخير وهو الخبر عن الله والامر بما يحبه الله ويرضاه والنهي عما يكرهه ويباه فاذا امتثل العبد ما امره الله به واجتنب ما نهى الله عنه وان كان ذلك لمخالفه لهواه كان مؤمنا حقا فكيف اذا كان لا يهوى سوى ذلك يقصد في ذلك انه يمتثل ما امره الله به واجتنب ما نهى الله عنه وان كان ذلك مخالفا لهواه لا يقصد انه يهوى يعني الا يعني هو خلاف الشرع ولكن عنده شهوه ولكن عند تحكيمي قلبي وايماني يرى ان طاعه الله احب اليه فيقدمها على وتاوز وتاوز الشيطان و ارادات النفس فنفس تحب اشياء معينه لكن هو يكرهها ايمانيا يعني وان ما له اليها نفسه كبدنا مثلا لا شك ان كل انسان يشتهي يعني اي امراه جميله كل رجل يشتهي اي امراه جميله ومع ذلك حين تتصورها في الحرام فانه يكره ذلك الفعل شرعا يكرهه من جانب يعني المحابه لشرع الله سبحانه وتعالى ويضيق به فهذا هو المؤمن لورود محبه اتم وكانه يفكر هذا الكلام يعني كانه فلت لا يؤمن احدكم على الايمان المستحب انه ذكروه بهذه الصيغه يعني يقول اذا كان ذلك اذا كان يمتثل الامر والنهي وان كان مخيفا وكان مؤمنا حقا فكيف اذا كان لا يهوى سوى ذلك هو هناك درجات في هذا المقام وهو ان يكون العبد فائرا للطاعه بلا مناداه من النفس لكمال المحبه فهذا هو القدر المستحب كمال الحب للطاعه يجعل نفسه لا تناديه فيها ولا تميل الى الحرام بغضاً وكراهيه لا عدم الدوافع الدوافع موجوده ولكن يعني نظر القلب الى ان هذا مما يبغضه الله يجعله لا يطيقه ولا يحتمله فلا تناديه نفسه ابتداء كما ان من تعود على طاعه فهو يجد اللذذه فيها كالصلاه مثلا والصيام و صيام القيام الليل وقراءه القران فهو اذا تعب استراح بالقران واذا اصابه ضيق او هم لجاء الى الله سبحانه وتعالى ودعائه والتعوذ له بالقران والصيام والحج والعمره بل هو اشتاق الى ذلك مع ورود المشقه والنفقه والناس تميل الى الراحه وتودع لكن لما ورد من لذه الطاعه اصبح محبا لهذه الطاعه وهناك من يكره نفسه على ذلك يعني فهذا نفسه تميل إلى الدعاء ولا تطورعه على الخير ولكن حبا لله عز وجل لا يمتثل فهذا مؤمن وإيمان وحقق الموجب لكن الأول أعلى منه وأما من لا يؤمن فهذا الذي لا يميل إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فلذلك علامة ذلك أن يتركها الطاعة الواجبة أو يفعل الحرام علامة على ضعف حبه لله سبحانه وتعالى هذه علامة هذا الأمر الظاهرة من أراد أن يعرف من نفسه هل هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر النفس هل يترك الواجبات أو يفعل المحرمات فهذه علامة نقص المحبة الواجبة من القلب أما لو أنه أبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا وكرهه ولهذا بالله فهذا يزول الإيمان من قلبه كان يرى أن الحجة والعمرة مثلا أو الصيام تعطيل وإنفق الأموال لا ينبغي تعطيله لمصالح الناس وان هذا الامر ليتهم ترجوه او انه يكره ان يرى الناس مجتمعين على الطاعه فيكرهها من نفسه ويكرهها من غيره فهذا لا يكون اصلا مؤمنا وفي الحديث اوثق اور الايمان الحب في الله والبغض في الله او حديث حسن وهو نابع من محبه الله سبحانه وتعالى ان يحب في الله ان يحب غيره من المؤمنين لاجل طاعتهم لله ولاجل ايمانهم بالله فعلى معنى الحب في الله اي لاجله والبغض في الله أن يبغض الكفره ظلمته والفزه قتل لاجل الله لاجل ان الله يبغضهم ولاجل انهم يفعلون ما يغضب الله سبحانه وتعالى وقال ابن عباده رضي الله عنهما من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فانما تنال ولايه الله بذلك وقد اصبح غالب مؤاخاه الناس اليوم على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا حديث حسن قال معبات من احب في الله ابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله هذه امور اربعه لابد من تحقيقها حتى يكون الانسان من اولياء الله الصالحين حتى يكون وليا لله عز وجل ان يحب المؤمنين في الله وان يبغض الكافرين في الله وان يوالي اولياء الله وان يعادي اعداء الله من اجله سبحانه وتعالى ليست مصالح الدنيا هي التي تجعله يحب او يبغض او يوالي او يعادي والموالاه والنصر والطاعه والمتابعه والمعاداه معروفه ان يكون اتخذه عدوا لماذا لا اجد في الكثير من الناس تزول العداوه عندهم اذا تحققت المصالح الدنيويه وتحصل العداوه اعظم العداوه بسببها ايضا فهذا كما قال المعضات قد اصبح اغارب مؤاخات الناس اليوم او عامه مؤاخات الناس اليوم على امر الدنيا يتوارون على الدنيا وتباغضون من اجلها فذلك لا يجدي لا ينفع أهله بشيء لا يجدي على أهله شيء وقال الحسن المصري وغيره من اختلف ادعى قوم محبه الله عز وجل فبتلاه الله بهذه الايه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يعني علامه المحبه طاعه النبي صلى الله عليه وسلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يوصل الى ان يكون انسان محبوبا عند الله فهنا ثلاثه امور هناك الأمر الأول وهو أن يكون محبا لله الأمر الثاني أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث وهو الجزاء وهو أن يكون محبوبا لله عز وجل كل محب متابع وليس كل متابع محب المنافقون اتبعوا ظاهرا ولكن ليس ناشئا ذلك عن المحبة فليس كل من أظهر الاتباع يكون محبا لكن كل من كان محبا حقا لا بد أن يكون متابعا كذب من دعا من دعى المحبه ثم هو لا يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قال ورسول الله ومن يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى هذا في بيان لوازم المحبه وهي الطاعه وروى فان جاء ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان فقالوا ان لي صحبكم هذا مثلا فضرب له مثلا فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان فقالوا ان مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا temps فمن أجاب داعي دخل الدار وأكر من المأدوبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يعكن من المأدوبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس ففرق الله بي بين الناس بناء على طاعته ومعصيته بناء على محبته وبغضه فمن اطاع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يطيع امر الله عز وجل ومن هنا يعلم انه لا تتم شهاده ان لا اله الا الله الا بشهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه هذا من اعظم الامور اهميه فانه لا تقبل شهاده ان لا اله الا الله بل لا تصح اصلا إلا بشهاده محمد رسول الله لان مقتضى شهاده العبد ان لا اله الا الله ان يصدق الله عز وجل فيما اخبر به وقد اخبر سبحانه وتعالى فقال محمد رسول الله فمن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله فهذا لم يعرف او لم يشهد ان الله اله فضلا عن ان يكون لا اله الا هو فانه يكذب ولاذا لا يكذب قوله سبحانه وتعالى ولذلك كان من بلغه صبر النبي صلى الله عليه وسلم فكذب به كان مسلكا كان ناقضا بلا إله إلا الله ولم تقبل منه لا إله إلا الله فاليهود كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله ولما لم يشهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم في الرتالة كانوا كثارا مسلكين فقد ذكرنا من قبل تلازم الكفر والشرك الشرك الأكبر الكفر الأكبر كلهما متلازم لأنهم حين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فانهم قد اطاعوا الشيطان الذي امرهم بهذا الكفر وبالتالي فقد عبدوه وبالتالي فهم اشركوا بالله سبحانه وتعالى يقول فاذا علم انه لا تتم محبه الله عز وجل الا بمحبه ما يحب وكراهه ما يكره فلا طريق الى معرفه ما يحبه تعالى ويرضاه وما يكرهه ويؤباه الا باتباع ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه فصارت محبتهم مستلزمه لمحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته ولهذا قرن محبته بمحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيره من القران كقوله عز وجل قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نقدرتموها وتجاره تخشون كفاهها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله واجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وغير ذلك من ذلك يقول ثم علم ان الاحاديث الداله على ان الشهادتين سبب لدخول الجنه والنجاه من النار لا تناقض بينها وبين احاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنه عليه حرام او لا يدخل الجنه من فعل كذا لامكان الجمع بين النصوص لانها جنان كثيره كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وان اهل الجنه ايضا متفاوزون في دخول الجنه في السبق وارتفاع المنازل فيكون فائل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكبه أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه في من لم يرتكه ذلك الذنب وهذا واضح مفهوم للعارف برعالف العرب لأixo الجنة عليه حرام حين يدخلها أهلها أو الجنة التي أعدت لمن لم يفعل هذا الذنب عليه حرام أو لا أدخل الجنة حتى يعذب في النار وهذا يجمع به بين الاحاديث الداله على فضل لا اله الا الله فانه يدخلها يوم من الدهر اصابه قبل هذا اليوم ما اصابه يقول كذلك لا تناقض بين الاحاديث التي فيها تحريم اهل الشاهتين الشهادتين على النار وبين الاحاديث التي فيها اخراجهم منها اخرج بعضهم الذين دخلوها بعد ان صاروا حمما اي فحما بامكان الجمع بان تحريم من يدخلها بغيره من اهل التوحيد لان تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمه الله يبقى حرمه الله على النار بعد ان ينال جزاءه فيها ان كان له جزاء فيها برحمه الله ثم بشفاعه الشفعاء ثم هنا رتبه الترتيب الزماني بل لان ترتيب الشرف يعني رحمه الله هي سبب الشفاعه وهناك من يدخلها برحمه الله لا بشفاعه وهم اخر اخر ومن يخرج من النار يقول ثم يرتسلون في نهر الحياه ويدخلون الجنه فحين اذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك او يكون المراد انهم يحرمون مطلقا على النار التي اعدت للكافرين التي لا يخرج منها من دخلها وهي ما عدا الطبقه العليا من النار التي يدخلها بعض وصاف اهل التوحيد ممن شاء الله تعالى اقامه وتطيره بها على قدر ذنبه ثم يخرجون فلا يبقى فيها احد وهذه اشاره كافيه في هذا الموضع واستناد كون ان شاء الله تعالى بط ذلك في موضعه عند ذكر الشفاعه ونذكر الاحاديث التي فيها هذا وهذا والاحاديث التي يكون بها الجمع بين ذلك وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الباب كلاما حسنا بعد سياق هذه احاديث معاذ واحاديث اثبان واحاديث ابي ذر واحاديث عباده وقد تقدمت وعليهم ان الحديث قواج. قال ابن رجب واحاديث هذا الباب نوعان احدهما ما فيه ان من اتى بالشهادتين دخل الجنه ولم يحجب عنها وهذا ظاهر فان النار لا يخلد فيها احد من اهل التوحيد الخالص بل يدخل الجنه ولا يحجب عنها ولا يحجب عنها اذا طهر من ذنوبه بالنار وقد يعفو الله عنه فيدخله الجنه بلا عقاب قبل أي قبل ذلك يبقى فعل كده دخل الجنه من غير ان يذكر متى يدخلها ولا هل يعذب في النار ام لا يبقى دخل الجنه سوف يدخلها حديث ابي ذر معناه ان الزين وترق لا يمنعان دخول الجنه مع التوحيد دخل جنته وانذر وامر طرق وهذا حق لا مليه فيه وليس فيه انه لا يعذب عليها مع التوحيد هذا من احسن الكلام وفي مسند البزار ان ابي ريره رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما اصاب هذا من اعظم ما يبين هذه المساله الهامه وهي انه لا يعني زوال الوعد بالكليه احاديث فض لا اله الا الله لا تعني زوال الوعد بالكليه عن اهل التوحيد بل يمكن ان يكون متواعدا لكن مده من الزمن ثم بعد ذلك يدخل الجنه وتنفعه لا اله الا الله وهو الحديث صحيح وهو في رواه ابي نعيم بلفظ ان جدته يوم من الظهر يقول النوع الثاني من حديث الباب فيه انه يحرم على النار وقد حمله بعضهم على الخلود فيها يبقى يحرم على الخلود فيها او على ما يخلد فيها اهلها على النار التي يخلد فيها اهلها ويحرم على النار التي اعدت للكافرين وهي ما عاد الدرك الاعلى من النار فان الدرك الاعلى يقلوه كثير من اوثات الواحدين بذنوبهم ثم يقلوون بشفاعه الشافعين وبرحمه ارحم الراحمين وفي صحيحين ان الله تعالى يقول عزتي وجلالي لو اخرجنا من النار من قال لا اله الا الله وقال طائفه من العلماء المراد من هذه الاحاديث ان لا اله الا الله سبب لدخول الجنه والنجاه من النار ومقتضى لذلك ولكن المقتضي لا يعمل عملا الا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه او لوجود مانع وهذا قول الحسن واهل المنبه وهو اظهر قال الحسن الفرذ ده وهو يدفن امراته ما اعددت لهذا اليوم قال شهادة ان إلا لا اله الا الله منذ 70 سنه قال الحسن نعم العده لكن لا اله الا الله شروطا فاياك وقذف المحصنات لانه كان شاعرا فيخشى على الشعراء من التثبيب وارامي المختننات العتيقه وهذا يدل على انه لا يعني بذلك الشرط الاصطلاحي انه جعل منها كبيره من الكبائر ورايت حتى اعمال القلوب بما هو متفق عليه لان هذا شرط لكمال ثوابها ولن اجازى صحيها من اصل دخول النار اما لو قذف المحصنات فهو يستحق اقامه الحد في الدنيا ويستحق النار في الاخره ولكن لا يخلد فيها باتفاق اهل في السنة وفي الحقيقه كلام الحسن هذا الذي ذكره هنا هو نفس الكلام السابق بس بعباره اخرى يعني هو ده مش مش مش تنويع في القول يعني هو الذي قال يحرم على الخلود فيها او من اتى بالشهدتين دخل الجنه وان عوقب قبل ذلك وقبل يعاقب هو نفس الاقوال مفيش اصلا اختلاف هي كلها حاجه واحده ولكن اختلاف عباره فكلام الحسن ليس قولا جديدا فيما هو اظهر دي كانه في قولين عند التامل نجد ان هذا القول هو نفس قول الذي قبله كانه شروط يعني قد يمنع من ذلك جماله اي مده من الزمن ثم يقول امره الى الى النجات بعد ذلك قيل للفتى انما تن يقولون من قال لا اله الا الله دخل الجنه فقال من قال لا اله الا الله فادى حقها وفرضاها دخل الجنه يبقى هنا لما وضع شرط شرط ادى حقها وفرضاها دخل الجنه يقصد لاولى اهله وده ما فيش تعارض بين القول الاول وقال وهب المنبه لمن ساله اليست مشتاق الجنه لا اله الا الله قال بنا ولكن ما من مفتاح الا له اسنان فان اتيت بمفتاح له اسنان والا لم يفتح لك اوقف على واحده فان اتيت بمفتاح له اسنان فتيح لك والا لم يفتح لك وهو المقصود بانه يفتح الجنه الاول واهل طب اذا ادى بمفتاح قد تكسرت بعض اسنانه فهذا قد يتاخر الفتح له حتى يعينه من يفتح له الباب استغاثه الشجعان او رحمه ربنا وهذا الحديث ان مشتاه الجنه لا اله الا الله اخرجه امام احمد باسناد منقطع عن معاذ رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سالك اهل الجنه اذا اتالك اهل اليمن ان مشتاه مشتاه الجنه فقل لا اله الا الله ويدل على هذا كون نبينا صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنه على الاعمال الصالحه في كثير من النصوص كما في الصحيحين عن ابي ايوب ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتاتي الزكاه وتصل الرحم وفي مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان فقال الرجل والذي افْتِي بيده والذي نفْتِي بيده لا ازيد على هذا شيئا ولا انقص ولا انقص منه فقال نبي صلى الله عليه وسلم من تره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا ولن يظهر ان هذه بشاره لهذا الرجل انه سوف يؤدي ما اقتم على انه يؤديه وهذا الحديث يدل على عدم وجوب صلاه غير تواف الحضر وعلى عدم وجوب حقنا في النار في الزكاه الا ما كان من حقوق العباد التي مثل النفقات الواجبه ونحو ذلك وفي المسجد المشيد من الخصائص قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وابايعه فاشترط علي شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اقيم الصلاه وان اوتي الزكاه وان احج حجه اتمام وأن أصوم رمضان وأن أجاهل في سبيل الله فقلت يا رسول الله أما اثنتين فوالله ما أثيقهما الجهاد وصدقة فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها فقال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن قلت أبائعك فبايعته عليهن كلهم حديث رجاله في قد ففي الحديث أن الجهاد والصدقة تشرت في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والسيان والحج ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل أنك حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهدتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك فتوقفوا في قتال مانع الذكاء وفهم الصديق رجل الله عنه أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها بقوله صلى الله عليه وسلم فاذا فعلوا ذلك منعوا من دمائهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله وقال الزكاه حق للعبد طريق اتفقوا عليه هو فهم عمر رضي الله عنه الذي رجع عنه امتنع ابن ابي مجرد لذلك واستمر هذا المنع والا فلنذا انه ان اتى بالشهادتين امتنع قتله مجرد ذلك لكن لا يستمر هذا الامتناع هذا المنع من قتله الا باداء حق الا بحقها وحيثما فقال الا باخذ ما استثنى والحقيقه ان الصلاه والزكاه هي من حقها كما فهمه ابو بكر الصديق ليس في ثبوت اصل الاسم لايت في انه لا يعظم دمه وماله حتى ينظر ان يصلي ام لا وكيف يتحقق ذلك اذا لم نعظم دمه بمجرد النطق فكفان لنا انه انتظر ان ياتي وقت الصلاه فيصلي فلا بد ان يمتنع من قتاله لمجرد النطق والزكاه انما تجب عليه بعد عام بعد مرور انا فلا يجوز ان يقال لا يعظم دمه وماله ابتداء حتى يؤدي الذكاء انا نصنع ليت يعني يظل طول هذا العام متوقفا في عصمه دمه وماله وهذا غير المتوقع او متوقع في حقوق في فقه الاسلام لا بلا نزاع بين اهل العلم فانه بمجرد النطق يعظم دمه وماله ويصير بذلك مسلما كما نقله المؤرخ ابن رجب معلوم عندنا دينيا بالضروره من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي دم ومال من اتى فان اتاه بنصف الشهادتين ويجعله بذلك مسلما ثم يجبر بعد ذلك على الصلاه والزكاه فكلمت هنا امتنع عن العقوبه الدنيا بمجرد ذلك ايوه ايوه استمر ولكن هو, هو فعلا بمجرد ذلك قول فهم الصديق انه لا يمتنع قتاله اي اذا منع يستألف الغزال ان ذلك لا يمتمر المنع من الغزال ولذلك فقد ضل هؤلاء الناس ويمتنع من قتالهم الى الى ان منعوا الذكاء لما منعوها اغنهم واقربوا الحرب فاصروا فقاتلهم يقول هذا الذي رواه الصديق رضي الله عنه وقد رواه على النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابه منهم ابن عمر وانس وغيرهما رضي الله عنهم انهم انه قال ويرتقي المقاتل حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاه ويؤتي الذكاء هذا الكلام بمعنى انه لابد ان يقر مع النطق الشهاده يقولون والصلاه فرض والزكاه فرض لا ليس كذلك او سوف نودي الزكاه وتفرقون الثراء لا يلزم ذلك بل بمجرد النطق يجب اقواطه فاذا ابى ان يلتزم اقامه صلاه الزكاه انتقضت العقبه وانتقاض عصبه الدم والمال لا يلزم منه التكفير في كل حال فان من حقوق لا اله الا الله غير الصلاه والزكاه ولكن هذا من ابرز الحقوق فلو منع ادنى حق من الواجبات فان ذلك قد يؤدي الى ذوال الاثمه اذا على سبيل المثال منع حق اولاده مثلا في انفق يؤخذ من ماله قهرا ويعطل هؤلاء الاولاد والزوجه مثلا فهذا في عصمه مالي وهو انه يخرج منه رغما عنه رغما رغما عنه ولو انه قاتل على شرب الخمر مثلا لا قتل لا وجب قتاله على ذلك لو ان طائفه شرب الكرسوا المخمور ده احنا ما حرام ولكن ترس المخمور وقاتلو على ذلك قالوا من ما اراد منعنا او اقامه الحد على من يشرب سوف نقاتله فهؤلاء قاتله واداموا على ذلك يقاتلهم اهل الايه اهل العدل على ذلك ويستحقون القتال والقتل على ما صنعوا من القتال ولا يلزم من ذلك انتقاد اصل ديني عند عامه اهل ال امرا القتال اخص من الردة ا عمل من الردة يعني يعني قد يؤمر بالقتال وهو لا يلزم ان يكون ايه مرتد ممكن الردة دي احد انواع من يقاتلونا لكن لا يلزم ان يكون مرتدا كل منقوط قد يقاتل اناث من اهل القبلة وثابت اتهامهم ليس ان كل منقوط يكون كافرا هناك من يقاتل شرعا كالطائفة الباغية والممتنع عن الشريعة و يعني كل من منع حقا واجبا عليه او اراد ان يرتكب محرما وقاتل على ذلك يعني يقاتل على هذا بقى. هذا الذي نقول رد بيها لحد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وصلت دي مالها ولا دي احنا كنا في حاجه ثانيه اتكلم على ان الحديث بتاع اقامه الصلاه واداء الزكاه ده في اصل لا اسمه ولا في استمرار لا اسمه استمرار العاده لكن لكن ما فيش ادعاء ان النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل ده ناقض لاصل الدين بلشئ يبقى او اي رد بقى من اسباب الرد ده احد اصناف اللي هما يقتلون الايه المرتدون ادعاء ان هو اخذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم جاحده معقوله الدين بالضروره اي شيء من هذه الاسباب المذيبه للرد ده دي, دي حاجه حت... تجعله يقاتل على ايه على انه اصبح مرتدا يقاتل على ردته لكن انا بنصب ان ان هذا الحديث المقصود منه استمرار الاسم كما ذكرت وده اللي فهمه ابو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه ما كانش عندهم النط من ايقاف الطريقه الذكاء بس هم استنبطوها من الايه من الا بحقها طبط وافقه وعمر على ذلك من قوله الا بحقها يبقى الاستثناء هنا راجع الى ما بعد ثبوت الرسم ثلاث متراسها بالنطق فاذا اراد ان يمتنع عن شيء من حقوقها واعظمها الطريقه الذكاء قول الاعلان يقول ودل على ذلك قوله تعالى فانتابوا اقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم وفي الايه الاخرى فاخوانكم في الدين هي الاولى صريحه في امر الاتباع فخلوا سبيلهم ان نتركوا بلا اتباع الثانيه فريده في ظاهره في اثبات الدين اخوانكم في الدين وهو بيها احتج من يقول بتكفير من ايه من ترك الصلاه والزكاه ان هي خلوا سبيلهم فتدل على على عدم الاتباع ما تدلش على الكفر يعني ممكن هنقاتلهم زي ما قلنا بس مش شرط يكون على الكفر لكن اخوانكم في الدين هي لا تفتاجوا بها على ايه على التكفير لان مفهوم المخالفه اذا لم يفعلوا ذلك فليس باخوانكم في الدين يعني ليس من من المسلمين المفهوم ده اصلا استعمل الطريقه منه ان منطوق فيما ليس بكفر صريح فليس منا من فعل كذا ده منطوقه ما ليس منا ما من غشنا فليس منا فاخوانكم في الدين دي اللي هو الايمانيه الكامله عند جمهور اهل الليل وعند من يكفر بتكفير بترك الاستراتي والذكاء يبقى اعمل بالمفهوم لكن هنا الكلام على الايمان الواجب انه لابد ان يكون مع الشادتين غيرها من الفرائض يقول ولا تثبت الا باداء الفرائض مع التوحيد ولما قرر ابو بكر رضي الله عنه هذا استحابه رجع الى قوله وراوه صوابا اللي هو كتاب ماني الذكاء فاذا ايد من عقوبه الدنيا لا ترتفع عمن ادى الشهادتين مطلقا يعني بل مقيدا ترتفع عنه مقيدا بشرط اداء الايه الفرائض اداء حقها بل يعاقب باخلاله بحق من حقوق الاسلام فكذلك عقوبه الاخره هذا من احسن الكلام يا نرجو الله يقول وكذبت طائفه الى ان هذه الاحاديث المذكوره هذه الاحاديث المذكوره اولا يفضل الاله لله وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود منهم الزهري والثوري وغيرهم وهذا بعيد جدا فان كثيرا منه كان بالمدينه بعد نزول الفرائض وفي بعضها كانه كان في غزوه تبوك وهي في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء منهم من يقول هذه الاحاديث منسوخه ومن من يقول هي محكمه ولكن ضم اليها شرائط اللي هي الذي التي ندور بعده والتفتوا والتفتوا هذا التفتوا في هذا الى ان زياده النص هل هي نسخ ام لا الخلاف في ذلك بين اصولين مشكوك كثر له على التوريد بانها منسوخه انها كفت الفرائض والحدود وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والاضاح فان النسخ كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا ويكون مرادهم ان ايات الفرائض والحدود تبين توقف دخول اهل الذمه والماء ونجدنا النار على فعل الفرائض وجبها بالمحال فصارت النصوص منسوخه اي مبينه مفسره او اصبحنا نقول مخصطه مقيده او لمن يقال مبيا مبينه ومفتره لانها كانها كانت قبل ذلك غير ايه ومفتره هي هي واضحه النصوص ولكن قليلا والحقيقه انها طالما ثبت انها متاخره بعد الفرائض فهذا الوجه ضعيف في الجمل لكن هو معنى التقييد ثابت انه ما يلمش اصلا في المطلق والمقيد التاريخي يعني ممكن المطلق يكون اولا والمقيد يكون ايه لاحقا له في التريح ويمكن أن يكون المطلق متأخر والمقيد قد تبقى علمه ولد التابعين ومن هنا ومن هذا الباب هديه أحاديث لأنه بنقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينا لهم ذلك في أحاديث ثابتة متأخرة بعد رجول الفراء لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثلا حديث أبي هريرة أصره بن عليه يبشر من لقيه يشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله وغير الشك فيهما يبشره بالجنة وابو رايه بقى انا كنت بتابع في غزوه خيبر اول صحابه النبي صلى الله عليه وسلم عطوا ان علينا الكلام ده الكلام بعد ايه بعد كل الفرائض عند الجمهور وعلى الاقل بعد الاربعه بعد الصلاه والصيام والزكاه دي لا الا الحج يعني الاربعه الشهادتين والصلاه والزكاه يا استاذ ف وقول الجمهور يقول فراء الحج فراء تنفت فعلى كده يبقى على اقل ان كان في فراء تفريضا ومع ذلك اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم طب ليه اطلقه لانه مفهوم القيد من ايه مما تلق من ان لابد ان فراء او يدخل الجنة يوم من الايام اصابه قبل هذا اليوم ما اصابه او يدخل الجنة بشرف انه لو ترك بعض الواجبات لابد في النار ثم دخلها تبا اذا قيدت هذه ايه النصوص يبقى ممكن نقول ان التقييد ده ممكن يبقى سابق وفي انح على المطلق يقول ونصوص الحدود والفرائد النافقه اي مفسره بمعنى تلك النصوص موضحه لها وقال الطائفه تلك النصوص المطلقه قد جاءت مقيده هو نفس القول اللي احنا فسرنا بيه كلام اللي قالوا بالناس هو نفس الكلام اللي قالوا بالناس فسرناه بيه لان انا بقول ان التلف اصطلاحهم في النسخ اوسع من اصطلاح المتاخرين انه بيطلق النسخ هو ما يريد التقييد والتخصيص لانه في الحديقه ازال العموم او ازال الاطلاق والنسخه الازاله فبس مش ازاله تامه ان في التخطيط مش ازاله العموم الكليه مش ازاله الامر كله ولكن ازاله جزء منه ان احنا خططنا منه جزء او قيدناه بدل ما كان مطلق خططنا قيدنا ذلك الاطلاق ازلنا الاطلاق اصبح مقيد بشرط قال الطائفه تلك النصوص المطلقه قد جاءت مقيده في احاديث اخرى ففي بعضها من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه وفي بعضها مستيقنا وفي بعضها مصدقا بها قلبه لسان وفي بعضها يقولها من قلبه وفي بعضها قد دل بها لسان واطمأن بها قلبه وهذا كله اشاره الى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين فتحققه بمعنى شهاده لا اله الا الله ان لا اله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمع وتوكلا واستعانا وخضوعا وانابه وطلبا وتحققوا بشده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يعبد ان لا يعبد غير ما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى جاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه قيل ما اخلصوها يا رسول الله قال ان تحدثك عما حرم الله عليك حديث ضعيف وهذا يروى عن ابي مالك وزيد رقم لكن اثابهم على صح وجيد من مرسيل حسن نحوه وتحقيق هذا المعنى يوضح ان قول العبد لا اله الا الله يقتضي ان لا اله غير الله والاله هو الذي يطاع ولا يعصى هيبه واجلالا ومحبه وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاءا له ولا يفتخ ذلك كله لغير الله عز وجل فمن اشرك مخلوقا في شيء من هذه الامور التي هي خصائص الالهيه كان ذلك قد خضم في اخلاطه في قوله لا اله الا الله ونقص في توحيده وكان فيه من عبوديه المخلوق بحسب ما فيه من ذلك وهذا كله متروش طبعا هنا قصدي عبوديه الشرك الاصغر وكان قدحا في اخلاصه نقصا في توحيده اشراك مخلوقا اي الشرك الاصغر اللي هو الرياء يقول ولهذا ورد اطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشاها من طاعه غير الله عز وجل او خوفه او رجائه او التوكل عليه او العمل كما ورد اطلاق الكفر والشرك على الربا وعلى هي ضرر الامر الياء كما ورد اطلاق شرك الكفر على الربا وعلى الحلف غير الله ان الربا لا اعلم نصا في ذلك هي الرياء عندكم نص في الرياء ولا وعلى الحلف بغير الله هذه هي الري... هي الربا وعلى بعدها فاصله فالفصله دي اصلا هي همزه والربا ايه علي قصدي وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه وعلما ثوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة فلان يقول ما شاء الله و شاء فلان وكذا قول مالي الا الله وام وكذلك ما يقدم في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضار والضر كالطيرف والرق المكروه واتيان الجهاني وتصديقهم بما يقولون وكذلك اتباع هو النفس فيما نهى الله عنه قادم في تمام التوحيد وتوا كماله ولهذا أطلق الشرع على كثير من الدوم التي من شاءها من هوا النفس لأنها كفر وشرك كختال المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في ظهورها ومن شير الخمر في المرة الرابعة وإن كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية ولهذا قالت تلف كفر دون كفر وشرك دون شرك كل كلام ذلك لا يوجدنا رجل يعني إيه خلاصة القول هذا خلاصة القول هذا إنه هيحمل الأحاديث التي ورات في لا إله إلا الله على المقيدة بأعمال القلوب ويجعل ان عمل القلب اذا كان تاما فهو يستلزم عمل الجوارح واعمال الجوارح المخالفه للشرع هي نتيجه نقصان عمل القلوب وقد ذكر قبل ان شروط لا اله الا الله هي كلها عباره عن اعمال القلوب وكلها تزيد وهي وتنقص فاذا زوالها بالكليه زوال اصل الايمان نقصانها نقص للايمان وعلامه ذلك اتيان المعاصي والمحرمات او فعل او ترك الواجبات فهذا من علامات النقد بالذات لكن هذا الكلام هو اوضح ما قال فيه ما ذكرناه اولا وهو ما ذكره من ان هذه النصوص لم تذكر متى يدخلوها او انها متى يدخل الجنه يدخلوها يوم من الايام اصوب قولا ووصوب وكل الاقوال دي بالحقيقه خلاصاتها واحده ولكن فيها اختلاف في العباره يقول الدرجا وقد ورد اطلاق الالهي على الهوى المتبع قال تعالى ارايت من اتخذ الهوه هو هواه قال الحسن رحمه الله هو الذي لا الهوى شيئا الا ركبه وقال قد تهوى الذي كلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا اتاه لا يحرزه من ذلك وراء الكلام ده قد يظن البعض انه منطبق على اوساط المحللين فانه يتبعون ايه هوائهم حقيقه ان هذا الذي وردت فيه الايه هو اصلا في من اتخذ الهوى به معنى الكفر الاكبر بمعنى كل مهوى شيء ركب ليس عنده شيء يمتنع منك ذا تقول حرية تقول حرية اللي هو يقولك ايه ان مهما اخترت بالشيء فايف ففعله ليس هناك حجر عليك لا يوجد منع من حرية الفكر وحرية الكتابة وحرية السلوك وإلا هاي بحاجة يعملها وانه يقول الله طالما لما يتعدى على حقوق الاخرين وانه يقول الله ده عندهم او على النظم المجتمع او القوارين او نحو ذلك وهذا مبدأ ده هذا الذي اتقل الى وهو على الحقيقة ان هو بيقرر ان اللي يهواه يعملوا مهما كان لا يلتزم فيه بشرعه ده كفر ابليس واعوذ بالله اللي هو رد شرع الله تبارك وتعالى طالما انني لا اهوى ذلك انا الناس عندهم ان ده ان حر اللي عايز يعمل يعمل اللي عايز ما يعملش يعملش واعوذ بالله طب امال اللي بيتبع اهواؤهم بقى من ايه من المسلمين يبقى لهم نصيب من ايه من التشبه بهؤلاء الذين اتخذوا الههم ايه اهواؤهم فالهوى اللي الورق الايه زي ما الثلاث قالوا كل ما هوى شيء لا يهوى شيء لا اي حاجه يهواها يعملها ولو كانت كفرا ولو كانت رده عن الشر او يرى ان تحت ان انه ان من حقه ان يفعل كل ما يشتهي ولا حول ولا قوه الا بالله والحقيقه ان دي نوعيه موجوده من الناس من زمان جدا من زي ما قلت ابلين ولا حول ولا قوه الا بالله فقوم لوط اصلا كفرهم كان ليس بتبدا الفعل المجرد بل رد بهم سبح الله ورساله تنبيل صلى الله عليه وسلم ان نبيهم جاء بتعليم هذا ابى ان يقبلوا التخاليل وردوا عليه اضر والله وكان منبى هذا الامر الشهوه في عبوديه للهوى بهذه الطريقه موجوده ومنتشره بل هي تقرر في زماننا تقريرا لبعد انه من حق الناس ان ازاي تعترض على فلان حقه انت مالك حقه انه يغني ولا طالما بالتراضي والله تقرير هذا الحق اصبح مسجلا في من ايام تو فيرنتيا في الدفاتر القانونيه والله بالله ان من حق الانسان ان هو يعمل اللي هو عايز يعمل يعمله حتى ولو كان فحشا وكفرا وضلالا وهم يدافعون عن هذه اعاده الاله المعبود بكل ما اوتوا من قوه ان اي حد يتعرض لحريه الفكر وحريه السلوك واي اي حرياتهم كلها يبقى عندهم مطالب في انواع في العالم كله اناربا امريكا بتطالب اللي خالفها في المبدا ده في العالم كله ان الدوله الدوله اللي بتحظر على فكر مثلا يسب الانبياء ولا حاجه لدرجه الجوله تستحق انواع الايه العقاب فضلا بقى عامه يجري في يعني تلكها في ذلك الغرض ان من الذي اتقذ اله اللي هو اتقذه بمعنى انه كلما هوى شيئا رجل وهو من حديث ابن مرة مرفوع من الثاني ضعيف ما تحتضير للتماء اله يعبد اعظم عند الله من هوا المتبع حديث ضعيف وفي حديث اخر لا تزال لا اله الا الله تدفع عن اصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهما فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقالوا لهم كذبتم الحديث يفسروا إيه لما يثيروا دنياهم على دينهم ليس على بعض دينهم لما يثيروا دنياهم على أن يبيع الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفسروا الحديث حسن الحديث في الصحيحين يفسروا يديروا بالأعمال فتنة كقطة الليل يظلم يصلح الراجل ممنا ويمسي كفيرا ويمسي ممنا ويصلح كفيرا يبيع دينه يعرض من الدنيا لا يكفر عشان إيه شان ندوني يورونا دي فلوس بس تكفر انك فانتر عشان تكفر عشان تحارب الدين ما عندوش مال يقدم على دينه يقدم الدنيا على على دينه ويشهد لهذا الحديث ويشهد لهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتاع عبد الدين الدينار بتاع عبد الدرهم بتاع عبد الخطيره بتاع عبد الخميس بتاع انتكس الى شيء كفر ان تخش هذا الحديث يشمل النوعين ايضا من عبد المال والقطيفه والخريطه بمعنى عبوديه للشرك الاكبر وهو انه من اجل مال او القطيفه والخثيفه يبيع دين يكفر بالله ومستعد لانكفر بالله من اجلها فهذا قرر من المله ولا حتى ولو لم يفعل يعني لو قيل لانسان تقراوا في كتب الرده من كتب متاخرين انه لو احد يعني قال يعني ليتني مثلا او انه لو قال لو اعطوني كذا الا نترثر لفعلت فانه يكره من ذلك ان يقولوا مثلا لو لو قالوا له لو لو قال انه لو اعطي مالا او منصبا لكفر فهو كفر العاده وهذا والله والعياذ بالله من نكته اخر الزمان الذي التي يعني انتشرت ونحن نرى ان هناك كثير من الناس يعدم ان لو امروه بالكفر لكفر من اجل المرتب الذي ياخذه او الوظيفه التي يعني له فيها عدم هلال ممكن ما يناسب الكلام ده لكن هو في باطنه ان هم لو هو لو عرف ان هم كفروا وان هم يقولوا بالكفر لا كفروا ولا ذلك فهذا عبد الدين همدينا من الان فضلا ان يقع ذلك ده والنوع الثاني الذي يشمل هذا الحديث الذي يفعل ذلك من يعني يحب المال لدرجه انه يقدمه على طاعه الله حصل الحديث في الشيخ الاكبر وبعض العلماء يقول ان من شابهه في بعض صفته اتحق بعض جزائي ويسمى ببعض بعض وصفه وذلك يدخلهم يعني ده من باب القياه والبعض يقول لا من باب الأموم أن يقول أن الأحاديث الأسوال الأحاديث التي وردت في الكفار على أوصاف لهم من ساركهم فيها في بعض الجزء منها داخل في أمومها ولكن الجزاء لا يمكن أن تكون متتاوي ده ده داخل في الوعيد لكن لا يمكن أن الوعيد أن يكون متتاوي هذا يوم من لم يحكم لما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هي نزولها أفضل في الكفار ونزولها في اليهود في دائم الذين ارادوا ان يغيروا حكم الايه الاذنه الى الجلد والتهميم او عدم القصاص في النفوس ومع نزولها الى انها عامه فتشمل الكفر الاصغر وليت انها فقط كفر اصغر هي هي اصلا وارده في الكفر الاكبر ولكن تشمل ايضا الكفر دي الاصغر لاي بالظبط وبئس مثوى الظالمين في اصلا في, في في المشركين ضمن الاكبر والذي كل ظالم له نصيب ايه منها بئس مثواه فعلا فالبعض يحتج ولذا ده, ده, ده عمومها والابره الامر افضل ما تستسبب وان ندره في الكفار والبعض يقول لا هيئه الكفار اكثر ولو الله يقضي انها في الكفار او الظلم الاكبر والفساد الاكبر ونحو ذلك ولكن من شبهه في جزء منها فهو ينال بعض ايه جزاء ايه وينال ذم على قدر تشبهه بهم او اتصافه لبعض او صفه هم في الحقيقه خلاصه الكلام بالطريقتين في الكفين واحد بالخات وواحد بالايه بالقور بالعموم ابن تيميه ربنا بيرجح العموم واللي احنا بنقول هنا اللي احنا قلناها بتاع عبد الدرهم بتاع عبد الدينار اللي احنا قلناها تشمل ان هو ايه على قول بالعموم ان احنا نقول دي تشمل ان هو ايه عبوديه الدرهم والدينار يقول فدل هذا على ان من احب شيئا واطاعه وكان في من غايه في قصده ومطلوبه وقال لاجله وعاده فهو عبده وكان ذلك الشيء معبوده واله ويدل عليه ايضا ان الله تعالى تم طاعه الشيطان في معصيته عباده للشيطان احنا قايلنا الكلام ده قبل كده زمان الكلام ده كله من الدرجه يحملوا على الشرك الاكبر ولكن الصحيح انها انما يقال عبده الشيطان الى ايه الى اطاعه في الكفر هو هنا ذكروا في المعاصي علشان يمهد الى انها تسمى شرك بس شرك اصغر عنده لان المعاصي عنده كله مبشرك يقول وقد يدل علي ان الله تعالى تم طاعه الشيطان في معصيه عباده للشيطان كما قال تعالى الم اهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان إنه لكم أدعو مبين وقال تعالى حكى عن خليل إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبى لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لله الرحمن عصي هو الراجح الصحيح في ذلك انها انما تجتمع عبوديه الشيطان اذا كان في الايه اذا كان طاعته في الكفر لا في مجبر للمعطيه دون الكفر. يقول فمن لم يتحقق بعبوديه الرحمن وطاعته فانه يعبد الشيطان بطاعته ولم يخلص من عباده الشيطان الا من اخوه عبوديه الرحمن وهم الذين قال الله فيهم ان عبادي ليت لك عليهم سلطانا فهو الذين حققوا قول لا اله الا الله واخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم فلم يلتفتوا الى غير الله محبه ورجاء وخشيه وطاعه وتوكلا وهم الذين صدقوا في قول لا اله الا الله وهم عباد الله حقا فاما من قال لا اله الا الله بلسانه ثم اطاع الشيطان وهواه في معصيه الله ومخالفته فقد كذب قوله فعله فقد كذب قوله فعله ونقض من كمال توحيده بقدر معصيه الله في طاعه الشيطان والهوى الكلام ده لازم تبين لنا من قصد الشيخ ابن رجب نقول نقض من كمال توحيده يبقى قصده هنا كذب قوله فعله انه قالها ان مش قصده انه نقض لا اله الا الله بالكليه بل نقض كمالها اللي, اللي كمالها ده هو اللي بيدخل الجنه الاول واحده فيقول ومن اضله من اتبعه هواه بغيره هدى من الله ولا تتبعي الهوى فيضلك عن سبيل الله ثم قال رحمه الله فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى فإن الهوى يهوي بصحيبه في النار أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار تعيث عبد الدرهم تعيث عبد الدنار والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحبه ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يسرق بعبادة ربه أحدا انتهى كلامه معه كلام دا لابد أن يكونوا في ضوء ما ذكرنا وكلام دا لابد أن يكونوا في ضوء ما ذكرنا وكلام دا لابد أن يقول كلام ما ذكرنا من ان عبادات القلب اذا كانت كامله تستوجب عبادات الايه الجوارح وهذا هو كمال التوحيد واذا وجدت المعاصي وترك الواجبات ما هذا يدل على انتقاص العبادات القلبيه وانتقاص العبادات القلبيه ده يبقى انتقاص الايمان وانتقاص التوحيد ولذلك يطلق على المعاصي انها شرك يخت شركي اغرى بما احققش التوحيد كاملا يبقى تفرق اقامه الشيخ الازهر ملحق بالمعاصي في هذا الباب كله لا يخلطربه بالنار والطريقه الاولى اوضح الطرق وقتلها واثراها والتقها بالنصوص اللي هي الطريقه اللي قال فيها لا يدخلها حين يقولها ايه اهله اقره قبل هذا اليوم ما اطاب نفعه يوما من الدار البي طريقه لطيفه جدا بال من نصوص وسهله وميسرا بدلا من احتياج يعني الكلام الى تقيدات كثيره كما اقول لكم لكن هو في طبيعه ما فيش تعارض بين الاثنين والله اعلم هسه والله نفس الشيء جميع مرضى المستشفيات بيقول عبد مرائيا لا اله الا الله انا صفحه المنافق بيقول لا اله الا الله عباده الله بتنول بيقول لا اله الا الله وهو بيقولها عشان الناس تشوفه ويقول لا اله الا الله وتسمعوا بي يسمعوها الرياء قدامه وما له هو لا يصدقها اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول الله وبشر الالمنافقين الكذابين ما ماذا تقصد ان قوانينك في دنيا قسمان لا ثالث لهما مؤمن وكافر طبعا بلا شك كلام صحيح بس المؤمن ده مش شرط يكون كامل الايمان في التقسيم ده لابد ان يكون داخله تقسيمات اخرى في قسم الايمان بمعنى ان في قسم الايمان دول في احكام الدنيا منهم مؤمنون في الظاهر وهم ايه منافقون وفي مؤمنون كاملوا الايمان وفي مؤمنون ناقصوا الايمان فلكن قسمهم في الاحكام الظاهره مفيش غير المؤمن وكافر يعني المنافق ده حكمه ايه؟ فاحكمنا مؤمن فاحكم زي بالظبط كده واحد اعتدى رقبه مش كده؟ وهو طارق منافق في الباطن هيتحاكم يوم القيامه ما اقطعش رقبه مؤمنة؟ لا ما يعرفش فان علمتم مؤمنا ومؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا وهن لهن له ولهن لهن نعرفهم مين ان مؤمنه الله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فالاي الظاهر واحد يريد ان ينكح امه مؤمنه فيعرف منين؟ بالاحكام الظاهره عبد الله بن ابي لول ابنه وارثه لماذا لانه كان ايه في الظاهر حكم الايمان لكن هو في الباطن كان منافقا فدكث من النار طب المنافق الاظهر نفاقه نشوف النفاق ده نفاق اكبر ولا نفاق ايه اصغر يعني اظهر كذبا وخلف في الوعد واظهر نقضا في العهد وخذولا في القسوم واظهر تكاسلا عن الصلاه ينقرها اربعه قبل غروب الشمس بس يصلي يبقى ده انا عامله ايه ده دي خساره نفاق ده منافق نفاق ايه اصغر يعني يعني في احكام الدنيا يبقى ايه مسلم ماشي او بنقدر التقديم ك مؤمن وكده يبقى هو مؤمن ضمن اهل الايمان في الظاهر ولو انه اظهر النفاق الاكبر اظهر النفاق الاكبر بقول يعني استهدا بالدين وانا مسلم يبقى ده ايه ده مرتد وان قال انه مؤمن. اقم من لم يصل اليه خبر التوحيد باي شكل كان ولا اي سبب كمان عدلوا بيئه مثل غابه مهلوره او صحراء اي مكان خلاص بدل ما انت تقول على باي سبب هو مات على غير التوحيد يبقى نقول مات كافرا غير معدل مات كافرا معذورا عند الله يمتحن يوم القيامه فان دخل النار كانت عليه برده مثلها وان لم تكونه يروح باذن هذا تقوم له الحجه عند الله يقول ربي ما اتني لك من رسل طالما كده لم يأتيه لم يسمع الرساله فتدخل الدنيا مات ايه كاف يعني هنقول على زي مثال اللي هو مابغوش الاسلام ده واحد كان في بلاد بعيده عن بلاد الاسلام وترك اهله يعبدون الاوثان ولم يعرف توحيد الله عز وجل وما تعرفش دعوه الرسل وجاء هو يرجع اكتم اصلا ثم رجع ووجد اباه قد مات وترك له ميراثا مثلا وهو اتلم وابوه مات على الايه على الكفر معذورا لا يرثه لانه في احكام الدنيا ايه كفر وهو كافر في الحقيقه في الماضي من الامر بس معذور لان ربنا قال ما كنا معذبين حتى انا بعث رسول اذاب القبر حقيقه اخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يؤمن بها ولكن الشيطان ياتيه ووسوسته من كثير العذاب في حين ما كننا نكون درورا وعظابا استعذ بالله فاتي به بشكل اخر هذير ووسوسته لابد من مقاومتها وان شاء الله هو ماذور على مجاهده وبشيء بسيط من يعني التفكير وقراءه الشبهات قراءه الرد على الشبهات التي يختلقوها الزنادقه المكذبين لهذا يحل الاشكال ان شاء الله وذلك ان النائم يعني يرى ويتالم ويتعذب ويتنعم بما لا يراه الصيخ هذا التراب الذي تحول اليه الجسد الله عز وجل قدر ان يوصل اليه انواع النعيم والعذاب صح كالجديد حاجه غير حاجه الانسان صح كل يعني من اعتبر عنه او اعتبر ردده لابد من تحقيق لا ذلك في نسبته اليه يعني ينظر ان فلان ده فعلا هذه الرده صدرت صدر منه هذه الكريمات ام لا وينظر في احتمال هل يمكن ان يكون جاهلا بذلك ام لا يمكن ان يكون عنده تاويل في ذلك ام لا ام لا يقبل التاويل اصلا اقوال الردة عموما هذه تكون في مجال القضاء او مجال المناظره يا اما علماء يا اما قضاه مسلمين من هذا الحديث زبابه وقال انا لا استطيع ان اكل ما سقط فيه الزبابه واعرف من ذلك هل هذا رد للحديث يعني حكمه ردّه اصلا دلوقتي هنقول ان من يرده مكذبا لصحه الحديث يقول ان رسول الله لا يمكن يقول قال هذا هذا منكر لانه كذب بحديث الايه ثابت في اثباته لقد روه امام الحديث البخاري ومسلم يعني البخاري على رقم فهذا هذا الحديث لقد اؤمن بالقبول ولم ينكره ولا ناق فبالتالي فهو عليه من ينكره من يكذبه فهو مرتجع من يقول انا لا اطيع ان اخذ به فهذا الامر عند اهل العلم للاماحه ان كنت تعتقد اباحه ذلك لانك تئن في هذا الامر تتركه لغيرك من الانا يعني ان هو ليس بارض قومه مش متعود على ذلك زي ما تقول لو قال يجوز دفع السوسات باليد واحد دفع في السوسات قال لك يجوز انا اموت بيقول لك انا انا مش عايز اعمل الجاز ده مثلا خلاص حاجه هو عرف منها لكنه لابد ان يعتقد اباحه هذا الامر والله على بعد كلمه معبود الجماهير او معبوده الجماهير حكما يقول وهو راض من يقولها ومن تقلب هو راض والعاده لله لفظ العباده عند اهل الاسلام هو اوضح يعني مثل يعني من اوضح الالفاظ الداله على يعني معنى الالهيه ونهوها مثل لفظ الاله فهذا اللفظ لا يكاد يستعمل الا بمعنى العباده فهذا القول قول كفر واعوذ بالله هل الافضل سؤال الرب رضاه فقط ام سؤال الله رضاه والجنه هو يمكن تتحقق رضاه رباه من غير الجنه فهو ده الكلام الفصل بين هذا هذا امر اسدي بل تسال الله رضاه والجنه وتعوذ بالله من تقاتيه ونرجى مرضاه درجه بيسير من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه هل المقصود هنا اصل الاخلاص ام خالص الراضي او المقصود الصحابه المقصود العموم بمعنى من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه الاخلاص اللي هو اصل الاخلاص دخل الجنه ارضوه قبل غيره يوم ايه ما تر والذي قالها خالصا من قلبه الاخلاص الواجب الكامل دخل الجنه لاول وهله ومن قالها بالاخلاص المستحب ترتفع في اعلى الدرجات ده كلام لما قلنا ان اعمال القلوب اصل وايه وكمال وكلام ابن رجب يقول له على ماذا قال من كان مسلما ولم تفرق معه اذا كان مسلما اليهوديه او النصرانيه او ادخل انا ادخل اي دين ما كون ان انا مسلم لا هذا ليس المسلم اللي بيقول انا مسلم وما تفرقش ان انا اكون يهودي ولا نصراني يبوظ بص لان هو كده نطق لا اله الا الله ولا أن محمد رسول الله لا هو بيقولها كده بينتان ولكن ده بينقذها بانه يقول بعد كده ما تفرقش معايا ان انا اكون ايه اعبد غير الله يبقى انت كده عندك اللي دين ما تفريش ان انت تعبد غير الله ما تفريش ان تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى انت ما تشكش ألا, إلا, ألا الله إلا الله ورحمة الله ورحمة الله من أبغض مؤمنا لإيمانه حسدا له يبقى خارج مؤمن لأليهود لأ هم دون مطول أبغضه لإيمان يعني لبغضه عشان هو مؤمن قال لي عزه بالله مين دون هم اليهود ودى كثير من أهل الكتابة لو يردونكم من بعد إيمانكم وكفار حتد من عند أنفسهم أنا أعذب الله يحسدهم على إيمان فعل وعرفين هم مؤمنين بالله عز وغلا أن هم أحسن دينا منهم ولكن هم مش عايدين كده هم الحتد غلب على قربهم هل المنيون سقليهم منافقون حسب غيرون إحنا, احنا اطلاق هذا الامر بناء على ما غير صاحبه اما بيظهر خصال النفاق الا بيظهر ايه النفاق الاكبر او الخصا انا يعني اللي هي اعتقادي كفر اكبر ولا اعوذ بالله حسب ما يظهر ممكن اظهر عمل من اعمال أظهر, اظهر رده اظهر معطيه اظهر فتن على حسب ما يظهر من خصال النفاق فلو اظهر عداوته للدين وامتنع عن شرع الاسلام هل يعمل على ظهره انه هو مطعون دم طبق الكلام يعني اظهر بدا انا بحارب الدين اظهر انه يعاني الدين او كانت او, أو, أو, أو, أو, أو, أو سنى يعني شرحة ان ده ان كل من يلتجم بالدين حرب ده يقولنا الذي سنى قانون مثلا في يوم اليوم ان اللي يحفظ قرآني التجم موجود في تركيا مثلا اللي سنى القانون ده او ايه اللي بي يطبقه مالي عدو بالله معادل الدين المنافق نفاق اكبر خارج مال من لا يعانى الكل مرتبط لا اللي ده ده ده محتمل ممكن ممكن ممكن يكون مكره. ممكن يكون مكره مش عارف قال لهم لا ما تعملوش كده البتاع رفضوا بس قدرش مثلا ಸರ್ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم افلح من صدق اللي هو قال هل علي غن قال لا ان تتطوع يقول البعض ممن يخطئون في فهم هذا الحديث انه ليس على احد التزام بالسنه لا يثم ولا يعذب سواء كانت واجبه او مستحبه زي اللي بين هذا الحديث ففهم الفهم الصحيح ده خلط شديد قوي في ربط السنه المقصود هنا ليس عليه اثم في ترك تطوع اما السنن الواجبه فهي امر اخر ما ثبت الصرا سنه واجبه ليه هو فين في القران من الظهر 4 و10 4 هذا ثبت ايه بالسنه فلو واحد قال لا بصلي العصر اربع ركعات كفايه كفايه واحده يبقى خارج من المنهج مش كده مش مش ان هو بات مش هيفلق ده ده كلمه الصلاه مثلا والصيام كذلك والذكاء اشياء التي ثبت كل ما ثبت بالتا وسنه فهذا الامر يجب الالتزام به طالما كان واجبا اما المستحب كتابا وسنا فهو ايه فهو الذي لا يعني يثم من تركهه امم سنة لله نافلة ولا سنة ليها طريقة الاصطلاح كس... الاصطلاح ده الاصطلاح الحادث اللي هي السنة بمعنى طلعت السنة النهارده بمعنى طلعت الركعتين النافلة بعد الفريضة ولا الاصطلاح الشرعي لكلمة السنة وهي ايه لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم معتابة عنه من قول او تقرير لو يحملها على المعنى الاول على المعنى المتاخر انه لن يأثم اذا ترك النافلة فده كلام صحيح احملها على الاصطلاح الشرعي يبقى ممكن يوصل للكفر مش بس يبقى بارد لو ابنه حملها على المعنى الشرعي وقال كل ما ثبت من التنه ولو كان ان الظهر 4 والصبح 2 والمغرب 3 لا يلزم يبقى خارج من المذهب لو واحد قال الوقوف بقرب لا يلزم والطواف بالكعبه لا يلزم مثلا ونحو ذلك يبقى خارج من المذهب مع ان ان هذه يعني الامور تفصيلها ورد في الايه في سوره الوقت امتى؟ هي في القران ان نقف يوم عرفه يوم 9 حد يقول يجي يعرف يجيها من القران ان الوقوف بعرفه يوم 9 ده الحجه تجيبوها من القران ده لازم تقولوا بايه وما اتكم رسوله فخذوه انا عرفت هي القران صح بس مثال ايه دول لو واحد قال لا ما يلزمش بالذات هنقف يوم 13 14 دايما الناس اللي هما قالوا نجتهد نخلي الحج بنقسم على طول السنه ده, ده خروج من المله مش بتات بطيء بس دول لاجل عموم الجهة لكن القول نفسه قول كفر هناك امامي والله اشك بيكون ده صح وصلنا واحد